ولم يكن له كف و ا أحد يا موصوفا بصفات الكمال يا منعوت من ع و ت الجلال يا م ن ز ه ن عن الشبي ه والنقائص والمثال لا بلغك الأفهم ا ولا تحيطك الأوهام ولا تشبه ا ل أ ن ا م حي القيوم لا تموت ولا تنام يعلم ا ل خ ف ي ا يسمع الأصوات لا شفه له في الذات ولا في الصفات إلهنا ما قسمت في لالي ي رمطان المبارك من خير وبركة ورزق وقبول للأعمال أفرج فيه من الهموم والقربات، وفيه قضاء للمدينات، و وفيه شفاء للمرضى والمرقات، ي إلا وجعلت لنا في ذلك منه أوفر الحظ وأجزل النصيب. و أ ج ز َ ا ل ن َّ ص ي ب ا ل ل ه م ي ا ح ي ي ا ق ي و م ب ر ح م ت ِ ك ن س ت غ ي ث أ ص ل ح ل ن ا ش أ ح ن ن ا ك ل ه و َ ل ا ت ك ل ن ا إ ل ى أ ن ف س ن ا ط ر ف َ ع ي ِ اللهم عمنا بفضلك اللهم عمنا ببركتك اللهم خ ا ب ت الظنون إلا فيك وضعف الاعتماد إلا علي اللهم ف ر ج ه ك ك ر و ب ن ا وقطعنا د ي و ن ن ا وشفنا وشف مبتلانا ومرضانا ب ر ح م ت ك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إن ا عائذون بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا اللهم امتنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا م ف ق و ن ي ن اللهم إ ن ا نسألك الرضا بعد القضاء ونسألك ب ر د العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك اللهم زينا بزيادة الإيمان وجعلنا ا هدات مهتدين غير ط ا ل ي ن ولا م ض ل ي ن اللهم ا و ص ر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ اللهم لنا أولات أمورنا اللهم وعيد بالحق إمامنا وملكنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي أ ن ر َ ب ّ ك َ ر َ ب ّ ا ل ع ز ة ِ ع م َّ ا ي ص ف و ن َ و َ س ل ا م ع ل ى ا ل م ُ ر س َ ل ي ن و َ ا ل ح َ م د ُ ل ل ه ِ رَبِّ ا ل ع ا ل م ي ن